معين الخدمة الطردية الاوسط بتاعتها وطريقتها وضعها المسيح الخبرية <تصفيق> يعني صحيح المسيح اتكمن في في مجالات كان فيها اعداد كبيرة لكن اهتمامه دايما كان بالناس اللي بيبنيهم على مستوى الايه الافراد فجير حتى اللي بيخطئ فيها الخادم كتير يعني بيفتكر ان العدد اهم من الايه من النوع العدد فيهمه يخبر في اجتماع يكون فيه عدد ايه عدد كبير خبري لكن حقيقة ان المسيحية عمرهم اعتمدت على الايه على الاعداد الاعداد دي يعتمدوا عليها الناس العالميين اللي بيفكروا ان كتر العدد يبقى ايه قوة احنا بنعتبر القوة هي حياة المسيح في الانسان يعني الانسان مسيحي زي الانبان فونيوس ده قوة فديرة للقنيسة عبر الاجيال السبيرة خاصة وكلكم تذكروا طبعا ازاي ناشئة المكريرتيكية الاولى مدرسة الكندرية في ايام هوريجان ايام البابا ديمتريوس دول كانوا قل صغيره لكن ادانوا بناء قوي فقدروا ان هم يهدموا الوثنيه في اسكندريه كمان عنصر ان الزمن مهم بيذاغل العمينا يعني بيخل لما اشتغل مع عدد قليل ساعتين على الرسالة ما توصل للالاف انا احسن اشتغل مع الالاف بدل العدد القليل ده فالمسيح ضايع ثلاث سنين مع اثناثر ايه ومع سنين لشان احسن ثلاث سنين دولت مع الاس لذا كان كسب ايه اقصر فعاصر الزمن مهم والعدد والزمن دولت خطرين بيهددوا الايه الخادم العدد والايه والزمن والمسيح يقول ايه يابولو ثلاثي يقول ولما جاء ملء الزمان فبتأخر ليه او لما موسى ضيع اربعين سنة ده بتكلم بلوغة غلط يعني بعد اربعين سنة سايح في البرية عشان تصلح نفسيته من جوه وما يتكلش على قوته لما قتل المصري ويسيبه ربنا اربعين سنة لغيت لما بعد الاربعين سنة يجي يقول له تعالى بقى ارسلك يقول له يبتدي موسى يتهر اربعين سنة ضايع خصوارا في منطق نحن لكن ما كانت ينفع موسى كقائد غير بعد اللي الاربعين سنة بعد التدريب ده يعني انت حسابها كبه كان افضل نمسك موسى في قيادة الشعب قبل الاربعين سنة ولا بعد الاربعين سنة كان فشل يرغاني اتعنيك حاج يرسعي 40 سنة دعم لكن كتبنا المعركة مش فشلنا فالزمن والعدد عنصرين مهمين جدا بيهددوا الخادم ويبعدوه عن الخدمة الفردية ده اللي انا عاوز اقول الزمن ربنا يقدر يعوضه في ثوان اما ربنا احب يشتغل في ثوان يعوض في الزمن والعدد كذلك يقدر يعتقل خمس ثلاث بخمس كبزات عن طريق طفل فالقدسين في الكنيسة افراد لكنهم نور في فرق بين فرد لكن منور فينور كتير لنما يذكر عدد كبير لكن مضلم يبقى اعملنا ايه افراد كلها لكنهم نور وملح وحياتهم في المسيح اكثر فائدة من الاث العذاب. لما انا اعدا وعد عن من اراد ان يكون كاملا ان ارادت ان تكون كاملا ازقى بتاع كل مالك. احسن ولا يجيب سورة الامة الثونية وحطاها قدامنا ماذا ؟ سورة امة الثونية الناس اللي هي تابت بسيرة اغسطينوس بعد موته اكثر من اللي تابت لأ او لكم او قصة مهمة وخطيرة خالص يعني تجدل للواحد كثير مسكلة الكنيسة النهاردة البناء الداخلي للإنسان يعني لما نلاقي ولادنا مثلا في الجامعة او في الكليات او بتقابلهم اشتركوا حاجات زي كده اول ما تيجوا تجدوا يجري على المطرفان يجري على, عارف على الكنيسة الحق عمل وخلوا سوي احنا كنا عارضين كده كنا عارضين طالب مسيحي قويس يتبع السلوك مسيحي يتصرف الموقف يتصرف كويس يحمل صليبه ويبع عن المسيح يرد في الوقت المناسب يسكت في الوقت اللي يعني يبقى مليان من جوه فاحنا النهارده محتاجين على الشخص للشخص الايه المليان مش شخص الفاض يعني احنا بنرب ناس في الكنيسه كده من بره لهم ايه شكل كده كويس لكن ساعه ما يتزنوا ايه يتكشفوا ف انا هتكلم الاول في مجال العمل الفردي وبعدين ابقى نتكلم من فحاقنا النهاردة فطريقة بتاعته فريقة العمل الفردي نتكلم في نفسه فيه وبعدين نبحث منه للعضوية الكمسية لما ربنا يجينا وقت فالاول مجال العمل الفردي مجال العمل الفردي اولا المكان الاولاني اللي بتبني فيه الشخصية المتحدة فده مجال العمل الفردي بكل تأكيد اما انا وبيتي سنعبو درة وطبعا كنا نتكلم عن سنساوت يقوله اليمان الذي اودعته فيك امك <تصفيق> الذي سكن اولا في في, في, في امك لوقيته جدتك فيه يبقى الامان ده بقى مش واضح. ده واحد شربه من امه ومن جدته يعني واحدة عاجز في حياة اليمان فاليمان ده ما بيعرفهوش بالايه في كتاب يعني مثلا يجيب الولد الاب كتاب عن اليمان يسلمه لولاده فالمسيحي حياة والبيت هو المجال العملي لهذه الحياة فمحبة الله والصلاة والصوم وقراءة الانجيل ومحبة الاخرين وعدم مسجل السيرة والادانة وحياة الايمان والشكر والاحتمال والاتضاع كلها يحياها الصفر في البيت تبدأني احسن من 100 واحده لما تقول للولد لما يلاقي في البيت يجيب كيره حد يقول له لا احنا ما لناش دعوه احنا احنا ما ياد على ما نجيب كيره حد احسن وانا ارمي اقول له ما تجيب كيره حد وغصب عنه تجيب ايه كيره حد فما لاقي البيت بيحب الناس بيحب الجار وبيحب كده احسن ما اقعد مكلمه عن المحبة وهو بيحقد على زملاؤه وبيخير من اللي احسن منه الى اخره يعني وتفر الثثنيه كده تحت ثالث الايه آية 6 العشر اضحك 6 آية 6 يقول له ولتكن هذه الكلمات هو كان بيتكلم عن محبة ربنا. ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيت بها اليوم على قلبك وقصها على اولادك حط خطك احت وقصها على ايه اولاده مين لها يقصها على اولاده ارضه اليوم وتكلم بها حين تجلس في بيتك. نتكلم بها حين تجلس في بيتك تحقيها خاصة وحين تمشي في الطريق. وحين تنام. وحين تقوم، واربطها علام على يدك. ولتكن عصائب بين عينيك. ولتكن عصائب بين عينيك. واكتبها على قواهم. ابواب بيدك وعلى ابوابك فواجه خالص من الايات دية ان في التربية اليهودية كان الاب والام بيقصوا على اولادهم القصص دية و بيربوهم بيكتبوا في بيتهم الاحداث بتاعة ربنا كل الحاجات دي فالام التي تأخذ ابنها معها للكنيسة اكتبهم كده تاخدوا من طفوله ويقف بجوارها حين تصلي وتحكي له القصص المسيحية قبل ان تنام هي تعلم الام التي ينطبق على بيتها قول الكتاب الكنيسة التي في بيتها والاب الذي يطمئن على سلامة ابنائه على سلامة ابنائه مش بس جسديا من اعتراف وتناول ويكون وسطهم كالمنار والمرشد معلما بسلوكه اكثر من ايه من كلام معلما بسلوكه دون كلامه دون توبيخ او تأييب كنت اعرف واحدة ست طغيرة يعني اسكندرية هنا وكانت فت مصطوطة يعني وكانت حد عيالها اوي كان الساعة يطلعوا ايه البتين كانوا زمان في دي كتير فراحت جابت مدرس خصوصي يدرسهم ايه بتين فكان يخبط على البيت الساعه 7 مثلا وطبعا عمل لهم كرايس واجب ونمرز وجعلهم كل الحاجات دي يا دوبك العيال كبروا بقى وخلصوا من الايه طلعوا من تحكيم المدرس ده وتالموا في اتجاه ايه في اتجاه عكس ده شعبنا هي سلوكها وحياتها هي دي المسيحه اللي تتعيش كذلك احتفال العائله باعياد القديسين كعيد السيدة العذراء كل واحد وصيح في السفر وعيد الملك مخايل كل اتناشر واعياد السيد المسيح كل تتع واثرين وقرأت سنكتار كل يوم لمعرفة قديس اليوم يعني في ناس تحت اوي تطمئن من الهديس بتاعنا النهاردة كانت تلقى تكتر محبة زمان كانت احلى من كده كانت كل يوم تكتب سيرت الهديس الوقت بأي كلام ونعرف واحد الله يرحمه كان اسمه عن محمد وكان يأكل المعلم اللبيب الله يرحمه هنا كل 12 شهر وكل 21 شهرين آه ولين العيال بتوع عيال العيال وبا في البيت ويجي قدام تصل العادة ويعملوا ايه تمجيد ويعملوا شربات ولا تعش ولا حاجة وكذا وكانوا العيال يستنوا اليوم ده لما يجي المعلم نجيبه ويعمل لهم إيه التمجيد والهيفل لكن أنا لا أعرف عائلات يعني فعلًا كل ليلة يقرف أكثر في واحد مش معانا انا في كندا هو اتوقتي كانت من استاذ عريان اسكندر بالليه لازم يجبهم يقرم مع بعض السنكتار حتى طرقتهم لطيفة فعنده ثلاث سبيان فكل واحد عليه حاجة لعليه السنكتار لعليه يوزع الاجابة لعليه اراد ينجيل يعني كل واحد سببت له ايه حاجة معينة صحة بس بمحبة كده هو طبعا منتج الجنازة بتاعت همه اللي ارخامها وابوه عم فرض اللي ارخامه برضوها في الجنازة السادر معمول كده والناس قاعدة وعم فرض ده كان مع واحد برضو وعم هات ريض المعنى منه هم جابوا بستان الرهبان وليس الجنازة واحد قاعد يقرى لهم في الهيه في السادر اللي يعني حاجة انتبتهى بناس وزاي الليلة دي كالليلة سعيدة جدا وحتى لما جاءت الاسيس مش مهمة خلاز موعدت الاسيس يعني فالحاجاتي عملية جدا لما الشخص بيه ايه مقتنع بيها يعني مش, مش صعب وعند انا بات صغيرة كده في التجيسة كانت في ستة بشتاج فتعارت السمكسر تقرأ وكان بابا يتجع اقول لها طيب اشترال السمكسر حاولتت هي دفعت 25 ارتب الاول واخدته في من المكتبة وكل يوم هي يقول لها بابا يلا تجي اعرف النا للثون كتار تتقررهم اليه الثون كتار كتت صغيرة فده فده, فده فده فده فده فرحان ايه بالتغلانة ديت انه يتقابوها بقى بالفرض اللي لازم تقرروا للثون لكن هي تجي دي كتتغلانتها تقرر اليه الثون كتار كل ديته بالنسبة لخدمة الفردية ايضا للبيت البيت مسؤول عن لنحية مهم خالص عن الجيران ما كثر تعني مسؤول عن الجيران وسلامتهم الروحية وتوفير النباتات الروحية لهم كانوا يعني يعني ناس يعني نشفين هوا يعني يعني هذا هيفرض ناس عليهم فرض بالمحبة كذا نامخ بالكلام كميت يعني كل ذلك انبذ عن يتم في محبة وبساطة وعدم الحاح كذلك الخدمة الفردية بتخلينا مسؤولين عن الأقارب. يعني مثلا ليه عراي فرد يهموني احوالهم لان ممكن يسمعوا مني ليه بقى منظر لطيف قوي لما يجي لي واحد من مصر يقول لي اخويا ساكن ريحكوا هنا هو اسم حدث يجوره وحدك تاخد باله احسن ده هو سايفينه كده كسلان شوية من قيس و جاي من مصر يعني يشوف برده الاخر يحب اكروف مش يحبه بس جاي يزوره كده ويروح لكن برده يعني اذا ممكن خدمة الفردية تكون في مجالي ليه الاسرة العيلة يعني حتى لو بعاد عن بعض موضوع الخدم في البيت هو اعظم اختبار للحياة المسيحية واحدة تبت لسه الاسبوع اللي فات جيدة لخدمه ساعتها عايزي وهي الجورني عليك اوريلك بقى ايه حفظة ايه قلت لها حفظة ايه ومثل هل انت تغيره كبه سمعتلي من اولها لأخارها من اولها لأخارها الخدام بس لو ذاها حفظتها قلتلي كل يوم لما تقلق في خلالها اقعد معها وحفظتها تقعد معها ويعود فيها بعض والبنت تحبها جدا وهي تحبها وباعتبل ان هي مدام جات البيت عندها هتقعد لها خمس ست سنين لازم تسربها ان ايه الكنيسة كده والدواه عشان انا تطلع من عندها تبقى ايه تبقى كويسة وتبدعني ساعات المعاملة الحلوة المسيحية بتحطر على جير المسيحين من الخدامين لدرجة انهم بتعاملقوا تعلق بشجيد جدا بالناس اللي هم بتشغلوا عندهم واحدة قريبتنا مرة كانت متافرة برة في ليبيا بعدها جاءت بسري وميش فشترت وميش طبعا شخصي لها والبيتها بقيلها وبعدين قالت للراجل ايه ديني حتى تماشى ارخيصة شوية قال لها للخدام قالت له قالت له لا افاقية يعني قال لها كلمة بايخة قال لها انتو المصرين كده في ليبيا تعلم الخدامين يعادوا عالصفرة مع بس ما يمدوش ايدهم للأكل لا يعني صاحب البيت يوزع له لكن يقعد معها على ليه عالصفرة بس ما يمدش ايده هو للأكل يعني هو الثاني يغربهم يعني يا عيور المصريين هناك اللي هم مخدامين يعني لكن مرة انا منسيت ان في بنت خدامه مرة جت كويس فاه جربتها سألها قالت لي مين كان في خناقه انت نسيت كده وبعدين قالت لي هي ضربت ال.. هي ال.. ال.. الكلب كسر رجلي الكلب صغير من صغير ضربت ولا فكسر دي رجلي قالت لي اللي كسر رجلي كانت قالت لها انا ما اعرفش هو, هو يا يعني انت وقع الكشك انا قلت من ناقص الكلب يقع عندي الكشك قام نظرها بتاخد ابوها لي وبعدين خلى ايه قعدت معاه قلت له انا لو منك مش كنت كسرت الكلب ده كنت كسرت دماغه قايل لي ده انا حاولت احط صابع تنين وبعدين ما عرفتش تتصور ان جبت منى في ناموا على السرير معايا ولا نام تحت على الارض تتفاور 6-8 من يومها عشتريه معاها يعني هي مش زي ايه زي الـ فطبعا تشوف بقى هذه كانت خدمة مسيحية والناس دول كانوا ايه كانوا مسيحيين فايه الاثر اللي حتتركوا العيلة من ناحية الخدمة الفاردية مع البنت ديها واحنا بمتبدأ ان ولادنا الفقراء مثلا ولا حاجة يجو علينا عشان يسموا ريحة ايه المسيح اللي مش هيتسموه في الوعوصات ايه بتاعتهم فاحنا ادنا لهم صورة وحشة عندي أنه. طيب عثم اتصورتي اه هنقول اولا في مجال البيت نمرة اثنين او ثانيا بقى في مجال الزملاء نمرة واحد العمل الفردي بالسيرة المسيحية واعمال المحبة دون التمييز بين جنس او جين معقول الكلام دا بلش معقوله انا مرة كنت اتكلم قريب ولوانا يعني الكلام سهل طبعا فكنت اقول ان الايام دي الكليسة محتاجة للسهداء اه ده هنا للسهداء في الايه في المحبة مش شهداء في الايه لان لما بيجي ولد تعبان او شخص موظف او بتاع من الجو اللي حواليه خانق مثلا ويتعب ويكره اللي حواليه وكده فبالعكب اختبار النهاردة الكليسة اختبار ايه محبتها سواء جوه او برضه ثم الامانة في العمل مهمة جدا فعصر دلوقتي اصبحت ايه الامانة دي يعني اه ثم يعني النقطة الثالثة الاحتمال وعدم رد الجساءة بالجساءة غير مجازين عن شر بايه بشر مهمة جدا ثانيا او نمرة ثمين الابتعاد عن المباحثات الغبية كقوية هو اللي وصنا كده وفي نفس الوقت الاستعداد لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء، بمحبة وبطول اناس مين يفسر للفرق بين الاثنين بقى يعني مباحثات الغبية هنبعد ايه واللي يسألنا عن سبب الرجاء احنا ملزانين نكون مستعدين مش بس نجاوب نكون ايه مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا يعني في فرق واحد بينقص بجدابه وفي والفرق واحد بيسال بمحبه السؤال ايه ده لازم اجاوب عن سبب الرجال ازاي يعني هو الاول شاف ايه يا رجاء لما شافه في حد يعرف سره يريد ان يعرفه فبيتقني في الجواب فالرسول بيقول لي خليكم مستعد لازم تجاوب لكن لقيت واحد بينقص مناقشه غبيه يقفلها بلاش لان هو عاوز ايه مش بقى كبرياء عاوز يبين ان هو ايه و بعدين انت اروخ مش هتكتلق من ايه ده هو اليد انا هارد عليه رب ايه الاخر يعني فبتبع عملية كبرياء ويظهره جاد ما منهاش خايف فليه الحقيقة نسمىها مباحثات ربية نمرة الثلاثة عدم الاشتراك في اي تصرف غير مسيحي بالفعل او بالكل ده هيهدي كل خدمة خاربية بعد كده عملية هندعب في الاول كده لكي يبي مسيحنا فينا امامهم امام الجميع يعني مش لازم يكونوا غير مسيحيين ممكن بارهم يكونوا مسيحيين وكلامهم مش كويس وتصرفاتهم مش ايه مش كويسة والعمل ده مكان كان لكلام البايق والحاجات فالمسيح كده ايه ايه بطول ان ايه يلاحظ اختبار لان لو تقعد اول مرة في الانتحان باغضت ايه الصورة بتاعت ايه تكلم الناس بعد كده عن المسيح ازاي خلاص اتهزت الايه <تصفيق> ولو انه هيبقى اختبار صعبك الاول لكن هيعدى على خير بناء متربان نمر اربعة افتقاد المسيحيين وتتبع احوالهم والاستمعنان على سلامتهم الروحية نمره خمسة الصلاة انا بعتبر كده يعني مثلا افرض انت روحت في, في وسط عمل أو, او انت طالب في كلية post fiction مثلا معي فهمك تعتبر نفسك ان ربنا دعتك رسول اللي الجنب فانت مسؤول وما تهربش من اللي المسؤولية احنا اصبحنا مسؤولين مرة بأتكلمك عن مسؤولية ديت او مسؤولية الكنيسة والكنيسة اصلا عشان اقولك من ناحية المهمة دي مسؤولة غصبا عنها يعني مش بكفها عصل الكنيسة هي جسد المسيح المسيح هي مكان في العالم كان هو مسؤول عن العالم وبيدبر الأمور فحط في الكنيسة ديت وحطاها اسموطع لإيه المسؤولية لدرجة ان الكنيسة مسؤولة عن الهواء ومية النهر والزرع والعزر على الحاجات المادسية شوف المسؤولية دي وان انتجت قصة البطرة اللي تطلع على المية وراح رامها في النيل عشان النيل إيه ارتفع فالكنيسة مسؤولة مركز الكنيسة من ناحس المسؤولية مسؤولة على المرضى مسؤولة عن المتضيقين مسؤولة عن الاحداث مسؤولة عن الشيوخ، مسؤولية إجبارية لان هي ايه جت إليه المسيح عيسى بكيف مسؤول ده على رأي بورس الرسول يقول ايه اذا إذا موضوع عليها تولى من كنت لا وش؟ إذا ما فيش خير حيفر يروح فين ما يعرفش فر فأنا خلاص إلزاقت الجسد المسيح اصبحت مسؤوليته هي مسؤولية المسيح فمش مسؤولية اختيارية. دي الصلاة من اجل النفوث البعيدة والاحساس بالمسئولية بالنسبة لهم واثتقادهم على الامر في بيوتهم طبعا دون مسيحيين زينا تقديم النبذات الكتب ودعوتهم لحضور الاجتماعات الى اخر ثالثا بقى مستوى الكنيذة الخدمة الفرضية في, في الكنيذة تمينا الاولانين ان ايه؟ الزملاء مش شخص؟ بلد بقى من الزمنة يعني انت بقى تعرف واحد في الهيه في الكنيسة بقى صديق بقى صديق ألصق من الهيه؟ من الآخر ففي الكنيسة تتكون صدقات روحية بجد يعني انتعرف ليه استخبت الكيام يعني احنا كنا احنا كنا مثلا في مدارس احد يعني اللي جزب انتباهي انا مثلا وانا مديش خبرة سابقة في مدارس احد يعني لقيت المجموعة في مدارس احد كل يوم جمعة يروح يفتروا في بيت واحد ويعود يقروا في الانجيل ويصالوا بعد القدار كل يوم جمعة فروحت معاهم مرة فيعني في حسيت قد ايه ان في فرق بين الزمالة دي او الصدقة دي والحاجة تانية اللي بيتوفق ال ايه الكلية دو كم قصد فقط طبعا الخير طبعا الخير انما هنا قاعدين نااكل وقاعدين نسمع كلمة ايه كلمة ربنا أستاذي مش صدقة مش زمالة دي ابدا دي دخلت في مستوى روح ايه لما انت في الكنيسة يجب عليك اصحاب على المستوى ده والقديس باتليوس كان صديق عاظريغوريوس ويوحنى فم الزهج كان صديق باتليوس والصداقه المسيحية هي في الواقع شاركة هي شاركة جسد ربنا يسوع هذا هو الكنيسة انا عاوز احط نوع صغيره الكنيسة مفروف تهتم بيها الف مثلا الحزانه على رأي واحد كان بيقول لي الحاجات دي في الكنيسه كده عامله زي ايه المصور بتاع السكه الحديد كده يعني يبقى يعني إشارة من ربنا للأطر إن هو ايه يتحرك يتحرك ليه لأن الشخص الحزين لما بيلاقي حد يسال عنه بيستجيب جدا لكلمه ايه ربنا يعني ناس كتير بيوضعوا على ربنا في المناسبات دي يتكتبوا للايه للكنيسه وما بينسوش ابدا العمل اللي بتعمله الكنيسة في المناسبة. فحذانا مشاركتهم بالعذاء الحقيقي، مش مجرد أعد كذا دربش سياسة وننزل لا، بقراءة كلمة ربنا والصلاة وجذب أنظارهم. ما هدول في عاوزين يعرفوا الحكاية. جذب أنظارهم لإقامة القديسات على الرقيدين. ما عاوزين عملوا حاجة للاراحة. نفسهم بقى ما ومشي فيهم دلوقتي يبتبقى يعني احساسهم يعني انا كنت عند ناس راية في الاسبوع ده فالبنت مش عاوزه اتتعز خالص تقول لي طب وهو بابا راح فيه نفسها وقلت لها ايه رأيك انا حكيت باسم بابا على الايه على على المذبح ورقة ولده تحت الكبه عشان يكون قدامي كل قداته هل يشتاب قوي اتتعز وفدت ايه تفرح مش ما تفرح ولا مش عاوزه يتفرح وقلت لها ايه قابل ومرة حتى واحد صاحبي ان هو حس مرة ان هو اثر في حق غمه لما مات يعني كانت تعبانة اول سافح وسافر وبعدين رجع لها مات حاجة وبعدين واحدة صديقته صاحبتي يعني جارتهم قالت له انا حلمت حلم مهم جدا حاوتها بهولك وانا حلمت قال له ايه قالت انا حلمت بماما بتقول ليه فلان ما بيعمليش ادبي فقال اه طيب ما انا ممكن اعمل لماما حاجة بدل ما كان ضميره ايه تقبه ان هو ما عملت حاجة تحس فعلا ايه يعني كان حيعمل لماما كان يقول لها دكتور كان يقول لها شوية الدواء و لكنها تعود عمرها كان يعمل لها حاجة ايه مادية انما النهاردة يقدر يعمل لها حاجة ايه عظيمة فتعزة و فعلا استدى يعمل لها العمل اللي اللي روح ربنا ارتده انا قلت جذب الانظار لايه لخمس الودتات على الراقدين بدل الحزن وتوجيه الانظار ايضا لبركات الالم وبركات الصليب دي فرص كويس امتنا نتكلم عن الصليب فرص نذيذة بركات الصليب والالم وشاركة الام المسيح فسنا لما نتكلم عن المسيح كده مشاركنا بكل حاجة